أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر